غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حمده لا إله إلا الله لا إله إلا الله الرحيم الرحمن لا إله إلا الله الحليم المنان لا إله إلا الله عظيم الشان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم امن علينا بدوام الصحة والعافية اللهم انا نسألك دوام العافية والشكر على العافية اللهم عافنا في صحونا ومنامنا اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في ديننا ودنيانا نعوذ بعزتك من مس الضر اللهم انا نعوذ بعزتك من مس الضر اللهم امن علينا بدوام العافية والستر اللهم لا تشمت أعداءنا بدائنا واجعل القرآن شفاءنا ودواءنا واصرف عنا شر ما يؤلمنا ويؤذينا ولا تحوجنا لطبيب يداوينا نعوذ بك من حسد الحاسدين وأعين العائنين وسحر الساحرين ومكر الماكرين وشر المتربصين من الإنس والجن اللهم اجعل بيننا وبينهم سدا منيعا وحصنا حصينا أنت أقوى منهم شأنا وأعز, وأعز منهم سلطانا فاكفنا شرهم يا الله عدنا إليك توكلنا عليك لكل من أرادنا بسوء من الإنس والجن من قريب أو بعيد اللهم اكفنا شرهم وادفع عنا ضرهم اللهم اكفنا شر من نصب لنا كيدا وبسط لنا بالسوء يدا اللهم من حضر جمعنا هذا رجالا ونساء صغارا وكبارا شيبا وشب وشبابا, شيبا وشبابا ذكورا واناثا من حضر جمعنا هذا من يشكو مرضا اصابه يشكو مرضا أصابه قد طال أمده وأشغله في نفسه وأشغله في صحبه ومنامه اللهم اكتب له في ليلتنا هذه الشفاء اللهم اكتب له في ليلتنا هذه شفاء من عندك تغنيه به عن كل راق وطبيب اللهم اشفه اللهم اشف روحه وجسده اللهم من دخل مسجدنا هذا مريضا أو مبتلا اللهم اشفه من مرضه نسألك يا الله نسألك يا رحمن اللهم اجعل مرضه نسيا منسيا كان لم يكن كان لم يكن اللهم اسعد اهل كل بيت بشفاء مريضهم واقر عيون مريضنا وافرح قلبه بجميل شفائك وأفرح قلبه بجميل شفائك اللهم اجعلنا وإياهم في هذه الليلة من أسعد السعداء بسم الله على أنفسنا بسم الله على ديننا بسم الله على أهلنا بسم الله على أموالنا بسم الله على كل شيء أعطانا ربنا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اشفنا واشف كل مريض اللهم اشف كل سقيم اللهم اشف كل عقيم اللهم ان لنا اخوانا على الاسره البيضاء لا نسمع انينهم وانت تسمع انينهم لا نسمع شكواهم وانت تسمع شكواهم قد اقعدهم المرض اللهم عجل شفائهم اللهم عجل شفائهم اللهم اجعلنا واياهم من الصابرين ومن الشاكرين اللهم انزل عليهم الصبر والسكينه والسلوان اللهم ارزقهم اجر الصيام والقيام وهم على اسرتهم اللهم اجعل هذه الليله ليله الشفاء والعافيه قلت في كتابك العزيز ادعوني استجب لكم ها نحن رفعنا اكف الضراعه اليك اللهم استجب دعانا اللهم استجب دعانا امن يجيب المضطر إذا دعاه دعوناك رجوناك دعوناك يا رحيم رجوناك يا كريم فلا تردنا خائبين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها وجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين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 وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين